الذين اصطفى على سيئة من نبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام نبدأ بفضل الله وبحمده بحوله وقوته معا في الكلام على كتاب ربنا الذي إذا أردت قلوبنا طال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أفسحوا يفسح الله لكم نعم. نعم نعم قفزنا نحن قفزنا وتركنا آيتين نعم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم العضواني ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى نعم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم العضواني ومعصية الرسول يعني كما يتناجه هؤلاء الكفر الفجر من أهل الكتاب الذين كانوا يتنادون على المؤمنين على أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بل وعلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يتنادون علىهم ويحيونه بغير ما حياه الله جل فعلا ويقولون في أنفسهم لا يعذبنا الله قال يا أيها الذين امنوا إذا تناديتم فلا تتنادوا بالرثم يا أيها الذين امنوا هنا علامة الإيمان سيأتي بالعب التي اتى بها القران يا ايها الذين امنوا يا أجوال الذين أمنوا يعني أعلامة إيمانكم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالجسم والعضوان يعني لا تتناجوا كما وتتشبهوا بالكفرة الذين كانوا يفعلون ذلك مع المؤنين ومع النبي الأمين وتناجوا بالمر لا تتناجع فلا تتناجوا بالعثم والأذوان وتمعصية الرسول لأنهم كانوا يفعلون ذلك هذه فيها دليل على أن علامة قريما عدم ندوة بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الندوة بالعثم والأذوان وهذه تمنع كل ما كل مجالس الغيبة النميمة هذه كل هذه الآية تمنع كل مجالس الغيبة النميمة وكل مجالس الغيبة النميمة كلها يعني ذكر خير كلها شر وهي كلها كبائر في كبائر ليسいい間 ولأن المسألة في هذا الباب هو الجرأة على عراض المسلمين والجرأة على عراض المؤمنين فيها تضييع ليس بعده طبيع يعني الجرأة على عداء الله جل فعلها وااجبا لكن الجرأة على أعراض المسلمين وأعراض المؤمنين فإن الله لا يقبلها وإن الله جل فعلها منعها ومنع الجلوس بالحديث عن الغيش بما يسيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الغيبة والنميمة، ولما قيل له رأيت ما نذكره فهو فيه، قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن كان وليس فيه فقد بهتته يعني دخلت في اسم أكبر من هذا من هذا الاسم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذه معناها أن علامة الإيمان ستأتي بعد ذلك بهذه العوام التي تأتي بها أو النواهي والزواج لا تنزجر عنها قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم رضوان وما عصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتقوا الله الذي إليه تخشون عليكم السلام ورحمه الله قالوا وت... ثم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول كما قلنا مجالس الغيبه والنميم وهذه المجالس اكثرها مجالس النساء فيها السرصره في الكلام على الغير وهذه هذه هذه المساله هذه هذه المجالس مجالس مهلكه ليست بعدها مهلكه وقد ضارع هذه المجالس مجالس أخرى يجلس فيها بعض من يدعي طلب العلم ويجلس لا يترك احدا إلا وتكلم في عرضه ولا اترك عالما ولا طالبا للعلم الا ويقع فيه ويحسب انه ينزل منزله يح بن معين او ينزل منزله علي بن المديني وعندما زيتها الرفعاء النبلاء وهو في هذا قد خزله الله جل علاه وجره إلى حكفه وجره إلى مهلكته لأنه إذا وقع في اهل العلم وقع عاد الله تعالى وصد عن سبيل الله جل علاه وأعظم المعاصي على الإطلاق هو الصد عن سبيل الله جل علاه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تنازيتم فلا تتنازيوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازيوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون هايفأقبلكم جميع أمركم سبحانه وتعالى فتنازيوا بالبر والتقوى وتكلموا عن عن الماتح وعن صفات الخير في أهل الخير وأيضا يعني يكون الأمر على التأصيل العام في التعاون على البر والتقوى والإحسان الغيب وأيضا نشر الخير بين الناس وقمع البدع ونشر السنة المجالس إن كانت يعني تشاع نورا بمثل هذا وبمثل هذا التعاون يرقى في المرء إلى منازل علاء أما إذا كانت في المناجاة على على الأعراض على غيرها فإنها ستصل بالإنسان إلى مهلكة ليس بعدها مهلكة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يعني لا أدري إلا هبالا فاهوي بها في النار سبعين خريفا قال أخذونا نحن بها بألتنتنا بما نتكلم يا رسول الله قال ساكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على على وجوم إلا إلا حصاء أو يكب الناس على وجوم إلا حصائد ألفينتين عليكم السلام وركات وعليكم السلام السلام عليك يا كريم السلام نعم فهنا يقول الله تعالى وتنادى بالبر والتقوى تنادى بالبر والتقوى وهو تعظيم الغير والتمسك بالخير وأيضا التعاون على البر والتقوى والعمل لدين الله جل وعلا والمعاونة على على ذلك وإن لم يكن يستطيع أن يعاون على دين الله جل فعلا بالعمل بالكلمة بالدعاء بغير ذلك وهناك أساليب كثيرة يمكن أن تقرب بها المرء إلى الله جل فعلا بل لو مدح واحدا في مجلس يعلم أنه لو وصل هذا المدح يزيده همة في الخير فإنه يفعل ذلك إرضاء لله جل فعلا إرضاء لله أحسن الله عليكم إرضاء لله جل فعلا وهذه مسألة عجيبة هذه المسألة لابد أن يتعلمها المرء وأن يتقنها أن يعلم ما بها وما فيها من الخير له بانه بأن بانه صار على طريق الله في وسير الناس على طريق الله جل في الدال على خير كفائي وخير الناس من استعمله الله دل في علاه الناس إلى رب الناس فخير الناس على الاطلاق الوسيطه بين رب بي بين رب الناس وبين وبين الناس يتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون يعني اتقوا الله في قلتكم اتقوا الله في قولكم فإنكم حاسبون على ما تقولون ما بما تعملون وإن الله جل في سيحشركم جميعا وما يرفضون القول الا رديه رقيما عفيد قال الله تعالى عرب ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم لن ندع عليكم ان ندع عليكم وايدا قالوا الكتاب فترملون النجومين مشفقين الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما عملوا حاضرا ولا قال الله تعالى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون انما سبح الصفر اهل البلاغه يقولون بان انما اسلوب حصر وقصر انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيء الا باذن الله انما النجوى من الشيطان يعني نجوى فيها الاثم والذنب النجوى بالايثم والذنب معصيه الرسول انما هي من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليحزن الذين آمنوا ويعني يصيبهم الأذى بذلك وهم لن يضروكم إلا أذى ومع انهم لا يكون عليكم شيئا لا ولن يضروكم إلا إلا أذى قال لن يضروكم إلا إلا أذى وأئي قاتلكم ثم لا ينصرون الله اعلم بهم سبحانه وجل جل في علم ولكن الأذى سيكون والثنتهم ألثنا حداد فيكون الأدى بها فسبحان ربي العظيم ولذلك قال الله تعالى إنما النجوة النجوة على الإثم والعدوان يعني لو أم الأبرار لو تكتب لهم مواعيد البث والدروس يكون جزاك الله خيرا في الأساس إنما النجوة حصر إنما النجوة من الشيطان يعني النجوة التي فيها معصية الإثم والعدوان ومعصية الرسول إنما الناجون من الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وهنا أيضا تربية القلوب على النظر إلى القدر وعلى قدرة الله جل جل في عليكم السلام وبركاته. إن من نأجedy من الشيطان الشيطان الذي يجر أوليائه من أجل أن يؤذوكم بالتنتين ولما الشيطان يطلب من الإنسان كثيرا يطلب منه الكفر فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا طلب منه الكبير فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا طلب منه الصغير وأقعده عليه وإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا جعله لا يفرق بين الأولى وبين خلاف الأولى وأيضا إن لم يستطع إلى ذلك سبيلا صلت عليه أداء يؤذونه بالتنة الحدر قال إن من من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وهذه أيضا فيها دلال على الهم والغم الذي يصل الإنسان وقد يقول الإنسان ولما يمكن الله الشيطان وأكباع الشيطان لإحزان أهل الإيمان والإحسان نقول هذا أمر جلل فإن الله جل فعلا يطاهر قلوبهم ويطاهر أبدانهم وأيضا يعطيهم الهمة ويقوي عزائمهم بذلك فإن الحق لا تقوى إلا بظهور الباطل وكلما ظهر الباطل تقوى الحق ليهزم الباطل ولأنن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم قال قولا أصاب المر المرأة من هم ولا غم ولا نصب ولا حزن إلا حتى شوكة وشاكها إلا كانت كفاردة إلا كانت كفاردة يرون الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله هذا جزم بأن الضرر لا يقع عليه قد قد يتالم نعم قد يتلوى قد يصيبه الهم والغم والحزن وقد يعلوه بشدة لكنه لا يضره وليس وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وهنا الاستثناء من أجل أنه قد يقع الضرر وتقول قد وقع الضرر قد, قد, قد قتل حمزة قد قتل مصعب قد قتل علي بن ابي طالب قد حدث ما حدث بين علي بن ابي طالب وبين وبين في الصحابه الكرام من الزبير وطلحه بين معاويه نعم يقول وما هم بضار قال وليس بضرهم شيئا شيئا الا باذن الله يعني اذا أذن الله ذلك فعله وهذا المعنى ان الله جل إذا اذا اذن, أذن بذلك كان, كان ايضا عاقبته الى خير وكان الامر لهم ليس عليهم يعني أهل الايمان ليس على اهل الإيمان بذلك قال وإن وقع بعض الضرف هذا الضر فيه الفلاح وفيه الصلاح وفيه السداد وفيه الخير الكبير للأمة الإسلامية كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين بين الناس وتلك أيام نداولها بين الناس تعالى الله جل في علاه دولا بينها وبين أهل الإيمان من أجل من أجل التمحيس، تمحيس الجنان، ومن أجل تقوية تقوية الأبدان، ومن, أي ومن أجل علو أهل الإيمان. لما لما قال لما قال أبو سفيان؟ قال يوم يوم بدر، الله, الله. يوم يوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. خارج لا. بعد إذن شو نقول؟ الفسقي والفجور واهل البدعه على الأهل الإسلامي الاهل الاحسان بذلك وانهم يعني يتعاونون على هذا ويترابطون على هذا ويتعاقدون على ذلك ويقاتلون من أجل من أجل اذهاب همة المسلم واذهاب عمل المسلم وايضا اسقاطه واسقاط كل ما يكون لله دلا في علاه طالئن من نذير الشيطان يحذر الذين امنوا ولا يستبدلوا شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولذلك هنا ختم الايه بالتوكل على الله جل وعلا كانه يقول وان هذه الهزات الارضيه الزلزال التي ترتدي فيها تهتز بها الاركان وتتجد بها القلوب فان علاجها حسن التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به والثقه التامه بربه جل في علاه وان الله لن يضيع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول يعني يقول ذلك ويعلم بأن الله جل فيلا لا يضيع وأن الله جل فيلا ناصره وأن الله جل فيلا ناصره دعوته الله جل فيلا ممكن له وممكن لأصحابه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى مشارق الأرض ومغربها قال زوى الله لها الأرض فرأيت مشارقها ومغربها وإن الله <تصفيق> و الله سيملك امتي ما زوى منها و كانت بشاره من الله دلفع الله للنبي صلى الله عليه وسلم و النبي صلى الله عليه وسلم يزداد يقينا على يقين و قال الله دلفع الله و وتوكل على الله إنك على الحق المبين وهذه معناها العلا في حسن توكلك على ربك دلفع الله أنك على الحق و لست على الباطل و الله دلفع الله والذي اتاك بالحق انما نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليس بدارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني عليهم أن يحسنوا الظن بربهم وعليهم أن يعلموا يقينا بأن الله جل فلا لا يضيعهم وأن الله لا يمكن أن يسلمهم لأعدائهم وأن الله جل فلا يمكن لهم أن ينصرهم وكان وقد كان فإن الله جل فلا مع ضعف عدتهم مع قله عددهم نصرهم في بدر كما قال الله تعالى وقد نصركم الله في بدر وأنتم اذله فاتقوا الله لعلكم تفلحون لا لكم تشكرون فهنا يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله كانوا قله في العده والعتاد ومع ذلك نصرهم الله جل جل في اولى حتى في غزه الاحزاب تمكنوا وتعاقدوا على استقصاء شائفة المسلمين ومع ذلك لم يمكن الله له وكان من من الخوف والهلع والفزع ما صوره الله لنا في كتابه حين قال الله جل, جل في علا من فقوكم من أسر منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك البتوريا المؤمنون وزلزلوا زلزال شديد لكن بعد هذه الزلزال والرشفة ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله المهم بدلوا تبديلا لذلك جعل الله تعالى عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومن من, من ينتظر فلذلك قال الله تعالى توكل على الله انك على الحق المبين وقال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهذا اللي حدث من المؤمنين حين غزت الأحزاب توكلوا الله حق التوكل وأيضا عندما جاءوا أهل المرجفون فقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمان إشفر الله على ماذا قال عنهم مدحهم فيما قالوا قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله تعالى والفعل للتعطيب والسرعة فانقلبوا بنعمة من الله الفضل لم يمسسهم سوء سبحانه جل, جل في علاه إن من نجوا من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وهذا أيضا لابد أن يفهمها المرء على وجهها الصحيح وإن كانت على القدر فانه كأن الله تعالى يقول ولو تكالبوا عليكم ولو اجتمعت كلمتهم ولو تمكنوا من كل سبب ومن كل آلة ولو تعاقدت يعني بهم الأمال على على على إيقاع بكم لا يكون هذا إلا بإذن الله يعني لا يستطيعون الوصول إليكم إلا بالله جل في عليه أنفسهم بيد الله قلوبهم ودقات قلوبهم بالله جل في عليه أرواحهم بيد الله جل في عليه فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ولا أن يصل إلى شيء إلا بالله جل في عليه هذا يذكرني بالثوري عندما عندما جاء السفاح وأراد أراد قتله الثوري السوري الثوري اشتد عليه بجد بجد عندما عندما يعني أراده للقضاء وقال له أتهيأ له أتيك على على أهبهته فلما جاءه قال يعني قال أمهني إلى غد ورحل إلى مك وهو بحث عنه حسّيّا حتى علم أنه بمكة ثم قال إني سأحج هذا العام لمعلم الثوري اخذ بالاصطال الكعبة ودعا ربه بادعاءات عجيبه جدا لا, لا داعي للذكر الان انه ممكن القلب لا تحتملها ولا تفهمها ولا تعقلها فكان يعني كانه يدلي عند دعائه لربه جل في علا بما, بما يعلمه يقينا من الله دل جل في علا فمات الرجل في الطريق لم يصل إليه مات الرجل لم يصل اليه فالمساله هنا بيد الله ليس بيد احد لا زيد ولا بدي عمرو وهنا الله أرادني أن يعلمهم ذلك حتى تتمكن يتمكن اليقين من قلوبهم وأن يعلموا أن لو تحركوا لله جل في عليه لا يوقف أحد ولا يستطيع أحد أن يصل إليه بإذاء لأن الله جل في عليه المتحكم في كل الكون سبحانه وجل في على هو الذي يسير الكون أصالة هو الذي يسير الكون سبحانه وجل في هو الذي يمكن من القلوب هو الذي يحرك القلوب هو الذي يحرك الألثنة وال والأقلام فسبحان رب العلام بين الله ذلك ليعلموا يقينا بأنهم لن يصل إليهم إلا بإذن الله وإذا كان لا يصلون إليهم إلا بإذن الله فإن الله لن يجعلهم أن يصلوا إليهم هذا أراد طم طمانينه القلب قد نقول بأن هذه الآية لا تثبت انه عليهم الضرر أراد فقط طمأنينة قلوبهم أنه يقول لهم بأنه ولو وصل الضرر لن يصل الضرر إليكم إلا بإذني وأنا لا آذن لذلك أمرهم بحسن التوكل على الله جلال فعلا أن يعلموا يقينا بأن الله لا يسلمهم لأعدائه والكلام واقع وظاهر في هذا الباب إن الله لا يسلم لا يسلم أوليائه لأعدائه بحال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه بحلم احوال ولا يمكن من أولياءه بحلم أحول. الله الله على كل شيء قدير. الله لطيف خبير الله سبحانه وجل في علاه. إذا أراد شيئا هيا له أسبابه سبحانه وجل في علاه. ولا يمكن لله جل في علاه أن يجعل الكفر الفجر لهم الكلمة له ولهم السطوة ولهم اليد الطول على على أهل الإيمان و أهل الإحسان. لا والله قد قد يمكنهم من بعض الأشياء بسبب بسبب ما وقع من أهل الإيمان. والله دعال لا يجعل أهل الإيمان لقمة سائغة في, في, في, في بطنهم ولا في أفواههم قال الله تعالى إن الذين إن إن تولوا منكم يوم التقى جمعاني إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم شوف عفوا الله, عنه عف الله قريب عفوا الله, عف الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين بذلك قال الله جل في علاه انما ندى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقوله ليحزن الذين امنوا ليسوهم ذلك وليس بضارهم الا باذن الله والحق نادي العيان اقول فيها انه لا يصل لهم الضرر عليكم السلام ورحمه لا يصل الضرر لا يصل الدر إليه بحال من أحوال الله لهم ولن يمكن الله للكافرين ولن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا نقف عند هذه الآية مع أن هذه الآية مهمة جدا معبرة. ففي قولي فليتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون هو كأنه قال وإن كنتم على إيمان الحق فالمؤمن هو الذي يتوكل على الله جل فعلا ويعلم يقينا بأن الله جعله محرك الكون وأن الله جعله القاهر فوق عباده وأنه القادر على كل شيء وأنه القادر على أن ينزل العذاب وقادر على يمسك العذاب القادر على, على الإحياء والإمات والعطاء والمنع سبحانه جل فعلا فإن كان كذلك فوجب على المرء أن يتوكل على من يملك كل شيء وزمام كل شيء بيده وأن الله جل في علاه كل شيء قدير إن الله أرادك له وأرادك لدينه وأرادك لنصراته فإن كنت كذلك كان لك الله جل في علاه ومن كان الله له فمن عليه من كان الله له فمن عليه من أراد الله أراد الله له ما يريد ومن أراد الدنيا جعله الله جل في من العبيد فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن أراده وأراد جنته وأراد نصرته ونصرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفواد المصنبطة الإضغاء إلى النداء فكل الأعمال تأتي بعده علامة على الإيمان حرمة مجابات الكافرين التأصيل العام حرمة مجابات الكافرين لا راحة لقلب المؤمن إلا بحسن التوكل على الله جل في علاه. لا راحة لقلب المؤمن إلا بحسن التوكل على الله جل في وفي تفضلوا أعطوني دقائق. أعطوا دقائق للأسيرة. تفضلوا. بالثوري فيها يعني قد يساء الظن بالامام الثوري فيها فلذلك تجنبه. استغفر الله نسأل الله رضي نسأ الله عنه جعل بدينها نسأل الله رضي الله أن الله الله رفع عنها كل الفقر والضر صلى أن يعجلها بال بالصحة وال واللبس الثوب بالصحة والعافية. وانا الله ان يعجلها بالشفاء اللهم هل طوفان سيدنا نوع اغرق الارض نعم كل ارض ما بقي الا اصحاب السفينة فقط قلت قد قل يساء الظن بالثوري نفسه مش يساء الظن بالثوري نفسه موجود دروس في العقيدة موجود بس المشرفون لو وضعوا لحضرتك البرنامج ووضع الكتب ستعرف ذلك طيب سنضطر بس نسرع استخدام سون النساء لعنا وصلنا إلى سون النساء رجاء سون النساء لعنا وصلنا حديث سنون النساء إن سمحتم إن تفضلتم علينا وصلنا إلى باب استخدام الحائد صحيح قال باب استخدام الحائد عليكم سمكاتكم أسأل الله لكم سفر مباركا قال أخبرنا محمد بن سنة من استخدام الأثبات الرؤلاء والجماعة قال حدثنا أحمد سعيد وقطان من استخدام الأثبات وين أسئلة اللي هنا ما رأيت اسئله هنا طب سأجيب عنها إن شاء الله عادي ابن كيسان نعم موام نسيقات قال حدثني أ... أبو حازم قال أبو غريرة رضي الله عنه وأرضاه